بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون